ونحن في <تصفيق> الله نذهب الهبائي من قبل ونعود هو فرمه إذنه ونهدي إذا هو فرمه إذنه ونهدي إذنه فلاخا يذنه وأشهد إذا هو فرمه ونهدي إذن الله رسولنا شريك له وأشهد أنه سننحكم ورسوله فمن ذلك فأنا و mereлось أamatعال حديث a كلام الله وَمِقِنَ الْسُمْgivingَ وَاللّهُ عَلِي Liberty répondre شرى الحبور وُمُخْدَثَ وُمُخْدَثة البناء وكل س美味 وبإن té تصلّا اليوم بص Loal حوال من هذه السن هي توضيحي في قيده دي في الشيخ طبعا الاستاذ الله وهذا لقب فهد قد ثالث ثالثا كما اعتذنا نبدأ كلام قبل أن يكون في صحيحكا نبدأ كلام عن أدلة أحكام ونحن نتكلم عن حروط الدليل ونحن نتكلم عن حروط الدليل قلنا أن الأدلة أرواح ونحن نتكلم عن تسم الأول منها ودليل عن النوع أول ذكر وهو النقل الكتاب والسنة وقلنا أن الدليل حتى يصح الدليل أن نستدلم إلى مجنو من صروق أربع ما هي في شروط كرمها كل حسن كرم. ما هي في شروط يجب أن تتحقق حتى يصحى أن يكون الدليل دليلاً سيصح في الفرحة واحتجاجه ما يسنى بالدليل ومن نوعوه سنة القارب أول مشارطين صحة الإثناث أول مشارطين صحة الإثناث وقد تكلمناها من الشرط الثاني اتضاع والدلالة ونحن في سياق هذا الشرط وهو اتضاع الكلام الشرط الثالث رجحانه وعلمه وعلمه وعلمه وعلمه وعلمه وعلمه الشرط الثالث استمرار بحكمي استمرار بحكمي فلا يكون من سلقا نحن نتكلم الآن عن استراح الجلالة وقلنا أن الدليل النقلي إما قول أو فعل أو تقرير تكلمنا عن التقرير وما يجب عليه وأنه يجب على رفع الحرق وتكلمنا عن جعل وذكرنا أجسامه واليوم نتكلم عن القول الدليل في جهة القوم وهذا يأم الكتاب والسنة في خلاف الجعل إما يكون مفلقا أو مفهوما إما أن يكون مفلقا أو مفهوما لأن الألفاظ يا قوالب المعاني يفهم منها مراد المتكلم واللغه احيانا يستفاد منه من جهه نصه صراحه واحيانا يستفاد منه تلميحا فمن استفاد من اللفظ صراحه فثم منظور وما وما يستفاد من ان نؤمن ان نلقي هو مفهوم او يقال أن المنطوق ما دل عليه اللفظ في حد المرقا ان هو ما دل عليه اللفظ في حد المرقا والنفوء هو ما دل عليه الضق لا في محل النطق قال عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء كل متين لم يحملين خاذب إذا بلغ الماء كل لم يحمل خاذب دل هذا النفق دل هذا الحليب في محل النطق أن الماء التي تجاوز إقدار قلته لا يتأثر في النجاسة غالباً هذا في محل النطق جاء المسؤول يتكلم عنه فبلادة التفضي في محل النطق تسمى منطوقاً منطوق الحج أن الماء الذي كان أكثر من قلته لا يتأثر بالنجاسة غالباً هذا أشار لي بمنطوقه الأفضل مباشرة وأشار لي حديث في حيث لم يقوم بالكلام عليه أنه إذا كان دون القلتين يتأثر بالنجال الحديث لم يتكلم فيما دونه قل الذين ما يقل بانيه فكره اذا كان لما يكون جونا فكري بحمل لم يتكلم عنه فاللفظ لم يحكي هذا صراحه وانما نزل علم معني كلمه المعنى الثاني فهيناه هو المخوف فهيناه في يعني جاء, جاء, جاء هذا جاء المفهوم ليس في ما نزل عليهم فاللفظ اما الذي يدل على المعنى في محل النطق فيثون منطوقا الضق إما أن يدل على معنى في محل النطق فيثون منطوقا وإما أن يدل عليه في سج böylech ما حل النطق jal Buamda Muhover فالكلام فالألفاظ فالالبحاث الدلالات دلالات التحكة إما أن تكون بالمنطق أو بالمصمم ولنحن نبدأ اليوم نتكلم عن المنطوق وقلنا أن المنطوح هو دلالة اللبغي أو ما دل عليه سفن في محل النطوح والمنطوح إذا أردنا أن نتكلم عن ابدال كثير ونحن نتكلم عن الشرط الثاني وهو اتضار الدلال ينظر إليه في دلاله الحكم اللفظي هل الحكم يمكن ان نمر الى منطوق الحديث منطوق الايه في دلاله في على لفظ في ما حد النص او في دلالته في بيان الحكم او دلالته على متعلق الحكم المنطوق إذا أردنا أن نتكلم عنه إما أن تكلم عنه في دلالة الحكم على أو دلالة النفض على الحكم أو على ما يتعلق بالحكم فبأتبال دلالته على الحكم يأتي منطوق أمراً او نهياً أو تخييراً وباعتبار دلالته على متعلق الحكم يجب لفظ نصا و ظاهرا ومجبلا ومبينا ومؤثرا هذا ذا هو اهم اهم الادوال في اصول الفقه وهو مجال الاستنباط وفهم الدلالات حتى يفهم الغريب يعني قلنا نحن الآن يتكلم عن اتضاح الغلال الإنسان قد يأتينا بحديث أو بآل يريد ويستجد بها على حكمه ويصح عنده الدريب ولكن في تنزيل الحكم على المسألة أو وجه للإذنال قد يغيب عنه فالكلام والألفاظ تدل على الأحكام في جهة النبط البيعاء وهو المنطوق وفي غير محل النبط البيعاء وهو المنطوق والمنطوق في دلالة الفضل إما يدد على الفضل أو على المتعزق الفضل فإذا أرضنا المنظر إلى النفض والمنطوق تأكد لا نبي على الفضل ننظر إليه أو أمره أو نهيه أو تقنية وباعتبار نض نظر الى تكبير تعلقه بالحكم يكون ان النص او ظاهر او مجمل او مبين او مؤول وقيضه وجه او كل نوع من هذا له احكام وله دلاله معينه فالامر اذا تكلمنا عليه دلالة المنطقة على الحكم فالأمر له مسائله وله مرافع دلالته والنهي له دلالة وله مسائل تعلق بدلالته والتخير كذلك وإذا مرنا إلى المنطقة كذلك تعذقه في الحكم فالنص له مرتبة في استدلاله والظاهر له مرتبة والمجمل كذلك والمبين وكذلك المؤول كل هذه الهدى وجه الهدى لبج أن يستدرك الإنسان أن يستدد بمطق أن يستدد بظاهر أن يستدد بمجمل فلكل نوع من هذه من أنواع التعلم الحق أو من أنواع الجلالات التي يتعلق بمتعلق الصف له وجه الهدى وله مرتبة وله طريقة التعامل معاه. إذن فالمنطوق ليس على نزال واحد ولا على مرتبة واحدة ونحن سنتكلم عن الدلالة في المنطوق أولاً عما يتعلق بالحق نتكلم عن الأمر ثم عن النهي ثم عن التخيير ثم نتكلم عن دلالة المنطوق على متعلق الحق نتكلم عن النصر المظاهر المجمل والمؤول والمبين او بالمجمل المبين والمفصل هل هي هذا الدخل نفهم يعني وتعليقات او ادله دلالات الفاظ ونبدا في نتكلم عن التمريز المثالي ثم المتباين والمختلف ثم التخليل ثم ننتقل الكلام عنه بتالقات الحكم ونختفي في في هذا الذات فيما يتعلق باقتراح الديال في القدر ثم ننعود الى شرح كتابي من هذه السالكين ياخذ مسائدا اكثريتي حيث الله نذكرنا موعد الامر من حيث النقط من يقرأ دانا؟ من يقرأ دانا؟ نتكلم من حيث الماضي عما يتعلق بالرهن والضمان والكفالة ويوم نتكلم عن حجري نعم. ثم لنا نقرأ باب الحجر لسانة العوائرين فتكلم المصدف رحمه الله في الحصة الماضية أو فيما فلق من هذا الباب عن الرهم والضمان والكفال وذكر هذا الباب على باب السلم وقلنا أن السلم هو أعظ مبايعة السلم السلم هو المقدم الباحث المشتري ويتأقل المثمن أو المبيع وهذا السلم عبارة عن دين هذا المثمن أو المشرى المبيع عبارة عن دين لدمة البال لعظه اليوم المتفق عليه إذن فدخلنا في الكلام عن المدينات والجنود وعظمنا فهذا العقر نزلت أرمان المجيئين وتمينا لكي تتاير بجيء إلى أجل مسمى تبتوني فالمصنف أتبع الكلام عما يتعلق بإثبات الزيون قلنا كما ذكر أن هذه وسائل بما يخلط الزيء بما يوثق بالشهاد الكتابة الشهادة ضبابه والكفائر ثم الشوار مشي تكلم عن عصبي <تصفيق> لم يتكلم عن طرق حب الجود ده تكلم عن يسمى الحجر. باب مسمى بالحجر باب الحجر في فلات او غلي والحجر في اللغه المنى والحجر في ذراق الملك وهو اقل الصلاح صيصه توجب لصاحبها امتناع عن التصرف في ماله او قيل هو من يعلم انسان ان التصرف في ماله لمصلحته او مصلحه الغير هو منع انسان من التصرف في ماله لمصلحته أو مصلحة غيره إذن الحجر يكون نوعان أو اسمان حجر لمنفعة أو مصلحة المحبول عليه وحجر لمصلحة غيره والمصنف بدأ بالكلام عن الحجر لمصلحة غيره لتعلقها بالذنود فالحجر لمصلحة الغير يتعلق بالدجور والحجر لمصلحة المحطور يتعلق بالستفاهل وعلى المرش قال ماذ الحجر الفلس أو غير الفلس هو الفلس هو الفطر كأن الإنسان يكون له مال مال بدراهب بدنامير ودراهب ثم ما يلقى عنده إلا الخدوث هي قديما كانت تعابل عمولات دنار الزهر دنار الزهر ودنار الزهر هي الأموال الزقيقة الصغيرة التي تعمل من المحاس لا لها طف ما يصنعنا الطف فالإنسان يكون له أموال كبيرة ثم يصدع عنده مجرد الحدوث إذن سقر أصدع ثقيق ضاعت أمواله فأصدع عنده الحدوث قط فكأن لا مال للأخلث يعني زادت أمواله فإذا كان للإنسان أموالا طائلة ثم أصبح مخلصا لا مال له إلا الحدوث الصغيرة وتعلق بالنبي صحوق آخرين وهي الجنور وحجر عليه أي منع من التصرف في أقواله لأن هذا السبب سمى حجر فلا وإما أن يكون الإنسان له ما ولكنه سفير لا يفصل التصرف في ألوال يمزلها ونفقها فيما لا يمسع إما لشغره وإما لعدمه اذا فهل الصغير لا يستقي في غيره والكبير لا يستقي في نفسه فيحجب عليه ان يمنع من التصرف في ماله لمصلحه هذا او غيره قال الهام الحجري نفسي او غيري ثم قال ولنه الحق المصنف قبل أن هذا كل ما عن الحجزة كل ما عن النساء قلنا أن الله عز وجل في تشريعه حفظ حقوق العباد حفظ حقوق العباد وجعل الأموال من المحرمات التي لا يمكن الإنسان أن يتعدى عليها إلا السبن الغير قال إلا أموالكم من جمائكم وأموالكم وعرابكم عليكم حرام إلا يمكن الإنسان أن يأخذ حق غيره وما لغيره بغيره فهذا من الظنوب الكبير تعدى على الحكوم وشرع من الشرائط ما يحفظ به حقوق الناس فشرع المكاتب عبد البيع والإشهاد عند البيع والمدائع وأقام الحدود حد السرقة وغيره إنه هذا تعظيم لحق الناس وجاءت سبحانه وعتبر أن المسلمين إخوة أن المسلمين إخوة وأن الضوامق الإنمانية أعطموا الضوابق فمهما عظمت حقوق الأموال فحقوق الأخوة أعظم ولذلك جاءت الأحكام تحفظ حقوق الأموال حتى لا تفتد العلاقات والتعامل في الأموال لا تفتد الحقوة بين الناس فإذا با او أو با يأت أبسط حتى لا يأتي يوم ويختصم المسلمان على أجل الضمان فتحفظ حفظ حفظ حفظ حفوة الإيمانية بحفظ حقوق الأموال إذن فمن كان له مال على أخي يمضغي أو كان عليه مال يمضغي أنه الضبور لكن هذه الأموال إذا تقع إلى يعني إذا تعارضت مع الحقوق الإيمانية حفوة الحفوة كانت حق الأخوة أولى ولذلك قال رحمه الله ومن له الحق يعني صاحب المال الذي له حق على الغير أعطى مالا لغيره أقرض غيره بماله أو بايع في همة فهو له حق على غيره أن يؤد له المال ومن له الحق فعليه أن ينظر المعكين عليه صيغه الايجاب من صيغه على قال عن زوجته والله على الناس حج البيت فالمؤذن البيت صيغه قال عن زوجته واللي على الناس على, على اهل كل بيت في كل عالم ان يلزمهم فالمصلي قال عاق من لم تحق عليه أن يلزمه إجابة أن يرغب يرغب القروض تعاملات المادية خاصة القروض الأرض باب حيل ومنسعة أخرى ليس تجارة ربش بذلك أحضر مكتبه الريبا فمن أقراض الناس إنسان شخص يقول له أستاذ إلى مالها أو لخص في اليوم الثلاغ هذا فعل هذا هو لله لذلك كان, كان القرض أدوه نفسه الصدر هذا ما خير فإذا أعطى لإنسان ما او أو تعامل أو معامل إلى أجر وكان الذي في دمته الماء معصرا ومعنى معصر أنه في حالة عسره لا يستطيع أن يرد لعدم مدود المال هنا تذهب الأموال وتحفظ حقوق الأسفل يجب عليه أن لا يضايقه ويجب عليه أن ينطقه ولا يجب أن يتكلمه أو يعيبه أو يشف, يشف منه او يضايقه بالمطالبة قال عز وجل وإن كان ذو عصره فنظرة كلام القرآن وهذا حكم الإنسان الواج على وجه الجود لأن هذا الإنسان لا مال لحظة والناس أغنياء وفقراء معفرون ومثرون فمن له الحق على غيره وكان هذا الغير معفرا عليه أن ينتظره أي أنظره أي أن أخشر لأخبره أو أن الإنظار مواجه والإنقاط مستحر وهذا من مكاري من أخلاق التي جاء بها الإسلام وضعت بين الناس هذا من مكاري من أخلاق التي جاء بها الإسلام وضعت بين الناس أن الإنسان يقرب شخصا ثم يراه في ضيط فيتنازل لو أن شيء أو ينتظره لا يضايقه لا يضايقه وجوبا قال ربنا سبحانه وإن كان ذو عسرة فنظر إلى بيسر والتنقيص عليه استخدابا قال عليه الصلاة والسلام من نشث عن مؤمنين قربة من قربات الدنيا دخث الله عنه قربة من قربات الأساس وهذا جاء أردت تعملوا من العلماء في باب الدنيا في ضيقه فيقوله أسقط عليك بالقناة هذا انما يفادهم الكمس بما يان انه من فهم اصلا اني قرض اجر حباب المنزع مقابل لها اخلاقيه وليته حق للمبايع فان كان الذي عليه الدين معسلا وجبت الضمان ان الحق المالي قلنا لا يتعارض مع الحق الاخروي فرابطة الأخوة أعظم وكأنه وكأنه أنت لك مال على غيرك هو حقك إذا كان مرسلا هو أخوك والأخو أخوك في البيت مثله الطعام هل تقرضه الطعام يجب أن يأكل معك يجب أن توقياه فلأنه مرسل يجب عنك أن تنظره او تنتظر وقت ساعات هذه الحالة أولى قال ومن لو الحق فعليه إجابا أن ينظر المنفر وينبغي عليه أن يسترع على المنفر ينبغي هذا تفضل ينبغي عليه يعني هذا كم رأى إذا كان عليه دين له مال فينبغي أي قلنا لمثل نهد صاحب المال كان السلم يقرر الإنسان مال لما يأتي ليرض يقول وعقني كان مثلا عليه مئة يأت مليون يأتيه يقول وعقني السعيم وإنسى النبي ينبغي هذا التعامل الحاسم الذي جاء به بل النبي صلى الله عليه وسلم اشترى خرصا من الصحابي كان في الطريق لا تمشي فصار ذلك يعني ان سقطها حتى قال لي فقال ادعوها لك على أن انقل بها الى المدينه حتى قد ظهر فادين له الذي اعطاهه الناس فلما جاء ان وصلنا جاء, جاء له بسقطه يا قال هي لك وادرك كما قال علي. هذا هذا التعامل تعامل هذا اخلاق فاضله فإن كان مؤسرا فوجب عليك أن تنظر وجب على صعب سيني أن ينظر وإن كان مؤسرا فالأولى أن يخفر وهذا ذكرنا الحديث من مسس عن نورني صربة من صرب الدنيا صلى الله عليه الصربة من صرب الدنيا ومن عليه الحق؟ هذا الكلام في من له الحق؟ صاحب المال الذي لو حقا عنه الآن نتكلم عنه اسم الثاني من له الحق؟ من عليه الحق؟ في ذمة مال الآخرين قال ومن عليه الحق؟ فعليه الوفاق كاملاً بالقدر والصفات يجب على الإنسان إذا كان في ذمة مال من غيره وقدر أن يجب عليه أن يرد الذين كاملاً بقدره ووقفه ولا يجب له أن يماطيه قال صلى الله عليه وسلم مطل الغنيه ظلم حيات الله مطل الغنيه المطل قيل معناه المنع يعني الغنيه عليه مال في المفيد وهو غنيه يستطيع أن يسدد ولا يسدد هذا منعه وقيل مطل أي تأخير كأن الإنسان بمطله يمدد في الأيام التي يوجد فيه فيها بيس فبدلا أن يرد بعد سهر يمتد أن يردد بعد شهرين وهو غلي قادم على أن يكتد مطلو الغلي ظلم والظلم وظلمات من المرقبات والظلم من الكبائي إذن فتأخير الدين عن وقته لمحدث مع القدرة عليها لذنب عظيم بما؟ قلنا أن حقوق الناس محصورة محصورة وأن الأموال من الحقوق في شريعة الناس فمظر إذا كان للإنسان مال حق على الغير وكان الغير معفق يجب عليه أن ينظره وإذا كان قادرا وتأخذ فقل ظلم المخالف الذي يعلمه إن كان قادرا وتأخذ فقل صح ظلم وإن كان معفق يجب على صاحب الحق أن ينظره قال عليه الصلاة مطل الغني يقول الظلم ويكفي في هذا أن يعرف أنه عظم تأخير الجنون وهمها جنون على فإن الظلم ظلمات يوم القيام في غدية لا لا. <تصفيق> هذه مسألة الإحاة في المنعنى الماضي الحديث قال إنسان عليه بين وقادر لا يجب له أن يؤخرج وإذا أحيل وإذا أحيل هذه الحالة حالة أن يكون لك حق أن يكون لذيب حق على عمره فيذهب إلى عمره يقول وضني مال ويكون لعمره حق على خالق فيقول ويذهب إلى خالق وضيك المال فإن بي عليه زين يعني يأتي زين له مال عند عمره أمر عليه زين عليه زين في مفهر من جهة زين وله على خالده حق كذلك فيأتي عنهم إلى زين يقول أوضني ما ليه فأقوم لو يذهب إلى خالده قال وإذا أحيق ذيينه على ذلك هو القادر عليه وسائل الذي ليس مماطداً ويمكن تحضير ربود مدير السحر الإحالة محال ومحيل ومحال عليه محيل ومحال ومحال عليه المحيل وهو الذي عليه كنت أولاً إذا قال إذهب إلى فلا بيشدد عليك التين يجب عليك أن تذهب بشيء وإذا ذهبت إلى المحال عليه وجب عليه المسجد دون إذن يقول أنا أنا خلا هو الذي أضرغني لا لا يجب ذوها لمعنى هو عليه جيت أعطيه إلى صاحب الزيت أو إلى شيخ وشئره سواء زيت له حق على عمره يذهب فيه يقول وعطني مال أو يرسل او أو يقول وعطني مالي سواء فالمحالب عليه أيضا وجنكر أو يمتلع ويقول أنا لا أعطي انا المعاملة بينه وبين فلان لا يجب أن يرسل والمحالب إذا مشهل عليه أن ينصر إذا جئت إلى زيت وعطني مال ويخذ فيه لفلان هو يعطيك لا تبقى سؤال السؤال لأنه هو يوطيه او يوطيه لك وكيله أو غيره سواء يجب عليه أنفسك بشرط من شرط قال إذا كان المريض قادر علي محرم يقول أعطيه المريض يقول أول مبينا خالص مخالي الثقير لنه لو ممن يعطي المال معفر يجب الإنفار هذا ليس من حق أن يقول لا أذهب إلي أنا وطالب عندك مال لا أذهب إلى خالي وخالي المعرفة كما كما ذبت لي فالمحال عليه لا بد أن يكون مليئا أي غنيجا قادرا على الوساء أن لا يكون مناقبا يذهب زيز إلى عضو يقيم زيني يقول لها بلا خالي علي لي عليك زين ذب لي إنه يقول خالي المناقب معرفة إن زوجته لكن لا لا أنا لا أعلم أنا لأه من البناء يمكن تحضيره لمدنة الحوم إنسان إذا كان عليه له حق على الغير دين على الغير سادف بالشهاتف أو انتجابة أو غيرها أو ضمان او كفالة فطالب بناده وكان هذا المدين موسرا غليا مليئا وليس محصرا طالبه في المال إذا لم يقيمانه من حقه أن يقاربه في القضاء أن يحاكمه إلى القاضي ليرزله بقضاء الدين أو يحبثه من حقه فليست غير أن يحال على إنسان لا يمكن أن يحضره إلى مدينة القضاء ما يذهب زيدي إلى له أعني الذي عليه يقول له أذهب إلى خلال هذا سلطان واجد حافظ كذا فعلنا أو إذا بنع المسيب لا يمكن أن أحافظه عند الخارج كذا سيدا حقي لا أذب بي يقول له إذهب إلى أبي فأبوك لي عليه بيت لي عليه بيت إذهب إليه أقف قلوا لولا لنأمر إلى أبي لأنني لم تنع أبي من الدين لا يمكنني أن نحاكم أبي في قضاء إذن لا أقلب حال نأمر إلى أن تعطي إذن الإحالة مشروعة والتحول إلى مسدد آقل لازم بشرط أن يكون المحال عليه فيه ثلاثة أن يكون مريعا قادلا على التسبيل أن لا يكون مماطلا أن يمكن أن يحضر إلى مريعا قادلا كما محرم نعم إن الذي عليه عَلِيْهِ بَيْنِ إِمَّا أن يكون يَكُونَ مُعْفِرًا يَجِبُهُ إِنْظَارُهُ يَجِبُهُ إِنْظَارُهُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ كان غنياً غني مريئًا يجب عليّ, علي أن يُجبُهُ <تصفيق> قال عليه الصلاة والسلام وَتُمْ غَلِيْهُمْ لَا يَجِبُهُ أَنْ أقصر. قال عليه الصلاة المثل الغلي يشجل عرضه وعقوبته يشجل عرضه وعقوبته إذا كان الإنسان عليه الدول هو ذو الأبواء يذكر عن نقفية ويتأفهر ويمعطي يجنيه بالإنسان أن يشقوه بالقارب عرضه أي أن يتكلم سناء أسلال ما طلني وأخذ مال ويحل عقوبته أي أن يسجن بسبب يعاقب على هذا فمن كان له حق على الغير وكان هذا الغير بليئاً قادراً على التسجيل هنا له إن ماط له أن ينصع أمره إلى القاضل فالقاضل إما أن او أو مرزمه بقضاء بذل الديون ولكن إذا كان قال وإذا كانت الديون أكهر من مال الإنسان وقال من غرماؤ بعضهم من الآثم أن يحضر عليه حجر عليه إن سجل أموال كثيرة وشركات ومؤسسات ودخل في معاملات فأصبح الدنيوره أكثر من ناله لا يستطيع طبع الدنيور أكثر من ناله الذي يخرجه من العصر يعني أكثر مما يحتاجه عنده أموال عنده مثال مؤسسات صغيرة أو مؤسسات أو مثاجة وفلة ولكن الدنيور أكثر لا يستطيع أن يسجل. وقام الغرماء أي أصحاب القطور بطلب أمواله ولم يستطع المسجد من حقه أن يصيبه من الحاكم أن يحضر عليه فالحاكم يحضر عليه أن تنحضر لمنح من التصطر في الأموال لمصلحة الغير أو النفذات لمصلحة الغير لا يمنعه الحاسم أن يبيع أو أن يشتريع أو أن يتفرق في الأموال وتحدث أموال شركاته أو تجاراته أو تلعه أو آلاته توقف بمجموعها لا تتزاوز ديون الديون أكثر والعلماء كثيرون إلى الملعث الثالث يحجر عليها ويجمع الأموال يديعها ويقفل الأموال على القرماء بالنسبة قال ومنعه من التصرح في جمع عماله ثم نصف ماله ويقفله على القرماء بقدره منه يعني يعطى انسان 10 رياله دينه الذي عليه 100 مليون سنتيم وماله 80 سنتيم او 50 فالناس لا يقبل بالدين يحضر عليه لا تبيع ولا تشتري لا تبيع السلعه ما بيعها على, على عشرة سورة ما ونعطي كل واحد محبان عنده اسم واحد كميا هذا عشرة حسب ابن سورة ولا يخدم منهم لا يقول أنت منذ متى تقام منذ عشرة سورة أنت نعطي وأنت عند شهر لا لا يوجد تقديم وتأخر بل يجمعون مرضة واحدة وتقسم الأجوال بالنسة حتى المستطاع لا يقدم منهم أحد إلا صاحب الرهن من هو صاحب الرهن؟ قلنا أن الرهن نشاء إنسان اقترضا من نشاء وترك عنده رهن سيارة وقمش وغير ذلك رهن لما قلت إرمال فإذا خفر على المشبين يأتي صاحب الرهن سيؤخذ المره... الشيء المرهون المرهون سيبيع ويحصل حقه هذا يحدث ان كان هذاك الله مثال الديك بلياسه وان كان اقل رب ما بقي الى ما يجي مثلا على الورانات. وإن كان اقل ما بقي يؤخذ بنسبه على الوضع كده لا يوجد تقديم وتأخير في تقديمة المال على الغرماء مال يمثل على الغرماء لم على لا يعتبر قدر ولا الكفرة ولا غير ذات ولا في الغريء اللهم المروم من له رهن هذا يقدم لأن المال عنده ورهن عنده فيقول أنا علي لي عريض دين وقد رأى يمثل بهذا الشيء هذا المال إذن فيوباء يأخذ دينه يقدم على كذلك من يقدم على غيره قال ولا يقدم منهم إلا صاحب الرهن, الرهن والثاني وقال عليه الصلاة من أدرك ما له عند رجلي قد أفزف فهو أحق من غيره إنسان باع شخص سيارة ولم يعطيه ثمنها بعد فوديه في ذنب ثمنه لما قضي لما استثف جمع القاضي او حاكم الاموال التي يعها فراى صاحب الدين سيارته لم تتغير ولم تتاثر ولم تنقص شيئا فيقول انا ديني لك بعين هذه السياره اخذها اذا فهو اولى ويقول اذا هو لا يقدم على غيره من الورثه متى يقدر الغريم على غيره من الورثه في قسمه من مدينه إذا كان عنده رهب فيقدم بذيء الرهن ويأخذ حقه إن كان كاملاً استوفاة وإن كان أقل من الرهن يرز ما بقي إلى أموال المحذور عليها وإن كان دينه أكثر من الرهن يبقى ما بقي من الدين يأخذوه مع بقية القرنة إجليس أو يقدم من وجد ماله محفوظاً في أموال المحذور عليها كما نستمع هذه الاختلافة هي أموال المحفورة على التوباء ثم نعطي القرى ما يقول هذا ليساً يعرف القرى إلا فليعرف التي بأتوال أولاً نعطيها فإذاً يأخذ فنقدم الذي عنده رهن أو الذي الذي وجد متاعه محفوراً قال أولاً قال عليه الصلاة من أدرك ماذاه حين ذريه وعند رجل قد افلس فهو حق به للغير هذه من الاحكام التي نفاها المذهب تتعلق بالحجر على المسكين وهو النوع الاول من الحجر وهو منع المال من التصرف من المال لمصلحه الغير وهناك حجر منع التصر في في المال لمسواحات المحبور علي وهو حجر صبي والسفير وهذا الذي سيتكلم عليه المصنف بقوله ويجب على وليه الصغير المسر فيه والبنون أن يمنعه من التصرف نكتفي في هذا الحجر ونتوقف عند هذا الحجر فالحسن القادم إن شاء الله يوافر الكلام عن فاسم الثاني من الحجر يسأل الله عز وجل أن يقال الشهر ومن حكمه من الناجح يتعامل الصالح رجع من الذين ينتظرون الفوضى يستيقون للثبات طالما بيئس انكم بحب جدول الماء الجنت صافي السلام عليكم